بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تاتيهم البينة والمشركين منفكين حتى تاتيهم البينة رسول من الله يتلو صحف مطهره رسول مِنَ اللَّهِ يَتْلُو صُحُفًا مُطَهَّرَةً فِيهَا كُتُبٌ قَيِّمَةٌ فِيهَا كُتُبٌ قَيِّمَةٌ وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أوتوا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 إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتِي الزَّكَاةَ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتِي الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها والمشركين فيها شر البرية أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك خوبریا اِن کیا خوبر جز ام دبیم جن تعوج جز اوم دبیم جن جن ناتعدن تجري من تحتها الانهار جنات عدن تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا خالدين رضي الله عنهم ورضوا عنه رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشى ربه, لمن خشي ربه تم تنزيل هذه الماده من موقع نداء الإسلام www. اسلام ڈیش کول